بسم الله الرحمن الرحيم نو والقلم وما يسطر أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون لأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا له تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين اما زم شاء بنميم من ناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين اذا تلا عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسهم على الخبث ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ قسموا ليصرمنها مصبحين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 فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون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 سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعمن إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فَذَرْنِ وَمَن يُكذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِّ مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكهوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعرى فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليسلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين